ريب بارك الله بكم يا أخوة في باب يعطي المؤلفة المؤلفة لقلوبهم والمؤلفة لقلوبهم على الإسلام أي تعلّفا إلا هم على الإسلام يثبتوا ويتقوى بهم الإسلام أو يقفل من ورائهم في هذا الباب كان فيه عليه الصلاة والسلام يعطي هذا الصنف من الناس من المال من الصدقة من الغنائي من الفيء وما إلى ذلك لهذا الغرف النبيل الشريف لكن لما جاء عمر ورد الله عنه ورأت أن الإسلام قد قويت ولسنا في حاجة إلى هذا الصميع أمسك فلم يعطي أولا لكن لا بأس بالعمل بهذا الشيء إذا احتجنا إليه إذا احتجنا إليه فقرأنا عدد من الحديث والآن جاء الله الحديث الذي يقول فيه الامام مسلم حدثنا عشان الحلواني هو حاشد بن علي الحلواني وحلوان هذه من بلاد الرص كما عندنا في عندنا في مصر ايضا حلوان وعبد بن حميد ابو محمد الكشي قال حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا عن عن صالح صالح ابن ايه صالح اللي ابن كيسان تلميذ الإمام بن شهاب وقرينه عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مان أنه قال لما أفاء الله على رسوله فأفاء من أمواله وازم فطير واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر وقال فأما أناس أناس حديثه أثناء طيب أناس حديثة أسنانهم لهم يتكلموا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء ولم يعطينا معنا يا إخوة الإخوة لمنها ملازم مستطيمة ومضبطة أصحاب الملازم هل أنت يا سيد محمد كيل بسم الله بسم الله تقليدي شماله ايوه ده صح كان ده صح لمعمل اجل كاني صح الله فيك لو كده الشيء اللي بعده 85 2485 رقم 2485 2485 ما الاخو اللي ما عم ملازم هذا رقم 2485 وصلتوا اليها طيب عندكم ايه 2485 هذا امام مسلم رحمه الله وحدثني وعليكم السلام ورحمه حدثت الشركه هذا رزائر بن عام من 2435 عندك خليش يا خنور خنور طيب خليكم معنا اللي معهم كتب وصلوا إليها و معهم لازم أيضا وصلوا إليه إن شاء الله قالوا حدثني زهير بن حاف قالوا حدثني عقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاد عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث ابن فعل إلا أنه قال قال أنس قال نصبر كرواية يونس عن الزهر على كل حال حديث سيأتي مطورة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غنبا غبيب شعبة قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتال يحدثه عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهدية ومصيبة وإني أرد أن أجبرهم يعني أجبر كلهم وخاطرهم وأتألفnn أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلك شعب الأنصار والوادي واسع جدا والشعب ضيق لو سلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلك شعب الأنصار وهذا من مناب الأنصار وفضائنائيا قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعب قال حدثنا شورد ابن الحجاد ابن الورد ألعتكا أبو مستار قال عن أبي التياح يزيد بن حميد اكتبوا اسمه لأنه يذكر في دائما دائما دائما يزيد بن حميد الضبعي أبو, أبو التياح قال سمات عنس بن مالك قال لما فتحت مكة خزم الغنائم في قريس وقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تبطر من دمائي وإن غنائمنا ترك عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم وكان فتح بك في العام الثامن من النجرة فقال ما الذي بلغني عنكم قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون فرضو الله عليهم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار او شعب الأنصار كل هذا في منقب الأنصار قال حدثنا محمد بن المتنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرب يزيد أحدهم مع الآخر الحرف بعد الحرف يعني الكلمة بعد الكلمة أو الجملة بعد الجملة قال حدثنا معاه الموصل. الشيخ معاه الموصل الباب 46 الباب 46 اعطاء معلفة قلوبهم بارك الله فيك قال يقول هنا قال حدثنا معاد بن معاد والعنذري قال حدثنا ابن عود عبد الله بن عود ابن ألطباد عن نشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حني أقبل توازن وغطفا لدرارهم ونعامهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام يوم إذن عشرة آلاف وهوازن بارك الله وغطفان هذا برضو بعد الفتح منه يعني ما تفوت حد مكة النبي عليه الصلاة والسلام بلا فطيح عوازي عنا حنين طيب يقول بذرارهم ونعمهم ومع النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ عشرة آلة ومعه الطرقاء اللهم حديث عهد بإيه لإسلام وصلت يا شيخ المعاد ستة واربعين كتاب الزكاة كتاب زكاة ما هذا كتاب زكاة إذن كتاب الصلاة إذا معك المجلد اللابع معك المجلد اللابع معك المجلد اللابع فيه الزكاة فيه الزكاة طيب أعطوني الكتاب أن أجيب لك البلد أعطوني قال ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده قال فنادى يومئذ ندى لم يخلط مين هما وهذا من شجاعة نبي عليه الصلاة والسلام قال فالتفت عن يمينه وقال معشر ما عشر الأرصال وقالوا لبيك يا رسول الله وقالك قال أبشر نحن معك قال طب هل يجوز أن تقول لغير النبي عليه الصلاة والسلام لبيك يجوز ليس هناك مهنة لو نداك يا صالح وقال لبيك هل تنقل ما تعتقدش أن هذا من خصاص النبي عليه الصلاة والسلام لأن ليس فيها دليل للخصوصية أو المانعة يا علي لبيك يا محمد يا لبيك ما فيها شيء الوقت. قال فالتفت عن يميني فقال يا معسل الأنصار فقال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ثم التفت عن يسارك فقال يا معسل الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وهو على بغلة بيضاء شهباء فنزل فقال أنا الله ورسوله فانهزم المشركون وعصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندك في المجلد أسهل وصل ما شاء الله وعصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غناء كثيرة فقسم بالمهاجرين والطرقاء ولم يعطي الأنصار شيئا ما شاء الله ما يعني سبحان الله يعني النفسه البشرية ربما يعتريها شيء لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى منهم هذا جمعهم وطيب خاطرهم بكلمات يعني الأفضل من الدنيا وما فيها معانا يا نعم. تذهب الأنعاب تذهب الجمال تذهب الإبل لكن الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في مناقب الأنصار لا يساميها شيء مركو قال ولم يعطي الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة قبة يعني خيمة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا بقاءة يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتك بيوتكم شو في المنقبة العظيمة أنصار حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق آية الإيمان حبه إيه الأنصار وآية النفاق بغضه إيه وخذوا الانصار ده في المتفق عليه قول ابو هريره مع كتابكم في معنى لازمه ده لازم لازمه الحمد لله افتح الشيخ الصفحه اللي بعد يلا برضه ما فيش طيب قال هنا قال شوف اسمه ايه وقال الانصار إذ كانت الشدة فقال له رسول الله عليه السلام قالوا بلى رسول الله راضينا فقال فقال لو سلكت وبعدين ايه بعد الموقف ديه نصرتهم زالت ولا رجعت انتبه عجيبا محبتهم زالت ولا ضعفت طب انت تعامل مع واحد كده سنة سنتين ثلاثة اربعة وبعدين يحصل موقف تاضش بالتعبير البلد يطرش مش عارب معناه ايه تمام انصح التعبير يعني قفل المهم أفل. شوف ايه بايحصر ان شاء الله يقول لك بعتني والموقف الفلاني والموقف الفلاني وقعني ايدي لا الانصار مش كده ده محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام نصرتهم زادة نعم تأييدهم زاد حمياتهم زادة ما هو صحيح لان انت عملت العمل لله ما ترجعش ولا بقى لا انت تقهقر خليك على فول الامام الشيخ الإيمان بتاعنا مددينة تعال هنا تعال تعال ترمي الانسون عشان الحلق سبلك تعال هنا ازيك الله خير انا بنت ساسم الشيخ السائر الله اكتنو يساعد قال بارك الله فيكم قالوا بلى رسول الله رضينا قال فقال لو سلك الناس واديا شوفوا الوادي والآن في حواسع جدا جدا إذا عرف منكم الوادي طريق بين جبالين ما يلزمش الجبالين صخريين ممكن كثير رمل من هنا وكثير رمل من هنا وارض اسمه الوادي الوادي هو مسيل السيل إذا نزل المطر يعني إخوان يسيل في المطر يعني مسيل كبير وكان شعب صغير كده الناس إذا سلكوا بارك الله بكم واديا وسلك الناس شعبا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بهذا الشعب دليل يعني كناية عن إيه؟ كناية بارك الله فيكم محبة الموده يعني يحزنهم ما يحزنهم يفرحهم ما يفرحهم في الحلوة والمرة في الشدة والرخاء سواع قالوا رضينا ما شاء الله وقالا لو سنك الناس ودينا ولازمنا إلى يومنا هذا ندلوا ونقرأ مناطب الأنستاذ خمض الله بكنا أولئ الناس الذين أول نبي أهل أهل طردون اهله ايه خلاص شوف المصريين لما يروحوا مكه واهل مكه عاملهم بقسوه ما ما ده بده مش كل اهل مكه ما عارفينش في اهل مكه ناس في غايه من الصلاح وال والطه والسنه والتمسك وعلمائه ومجاهدين لكن بعض المصريين روح يحصلوا من اهل مكه شده يقول لهم ادوا اللي طرب النبي عليه الصلاه والسلام ده اللي ترادو. المصريين عندهم تعديلات برضه اه انا سمعتها ده اللي عاش منكم كلكم يبقى يجي يسمع الكلام تقول لك مدن لطرب النبي لا لكن شوف دوله اللي في المدينه اخلاقهم عامله ازاي جميل حياتهم عامله ازاي البركه في الاموال بركه في الوقت البركه في الجو البركه في المعيشه ها ولا انت في المدينه يعني الغرب اما الشارع الفلاني في يخروج لك اي واحد ويجيلك كانك ترى المكان اللي عايزه طب كده في مكان في الغرب يا عم فين وفين ها ده في فرق هذه طبائع وإن كنا احنا لا نتعصف نحن أحب البلاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحب بقاء الله لله. هي مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو لأن قومك أخرجوني ما خرجت قالك الله فيك قال رضينا فقال, فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام هشام بن معادل عمبري فقلت يا أبا حمزة اللي هو أنس هأنت طيب أو هو إيه غيره مثل هشام ده أخ الله هشام بن زيد أيها هشام بن زيد قال يا أبا حمزة أنت شاهد ذات قال وأين أغيب عنه يعني فينا رحمة النجدة نموجود وبعدين أصلا أنس كان صغير فضل شاف لذلك وضل شاف معنى يقول قال وحدثنا عبيد الله بن معاد وحمد بن عمر البكرال ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاد حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه فقال حدثني السميل عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكتا ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيته قال فصفة الخيلون ثم صفة المقاتلة ثم صفة شو عاملين ايه تعوازين الفقير عاملين تنظيم يعني ولا خط ضرير لكن الله أراد هزيمته من يعني يا لا قال صفوا ايش؟ شوف احسن صفوف صفه الخير ثم صفه المقاتل ثم صفه النساء خارج بالنساء درك من وراء ذلك ثم صفه الغنم ثم صفة النعم الله ابراهيم جلنار اللي اللي بالمائده قالوا بشر كثير قد بلغنا 6000 وعلى مجلنمه خيلنا خارج الولد هل فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورنا خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار قال قال أنس هذا حديث حديث عمية قالوا عمي يعني من عمومتي وما إلى ذلك الخبر هذا جعلنا نعم لبيك يا رسول الله قال تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأيموا الله فيم الله ما أتيناهم حتى أزمهم الله قال فقبضنا ذلك المال هو الغنائم ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المئة من الإبل ما شرى شكرا وزيلك من الإبل كم يكون عندك رصيد من المال سبحان الله شكعنا المئة من الإبل اليوم مال كثير قال ثم ذكر الله في الحديث كنحو حديث قتانا وأبي التياح وإشعاب بن زين من أبو التياح؟ يزيد بن مفيد يطبع على السنه الشركة. قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان سفيان هذا هو ابن عويين ابو محمد ابن ميمون الهلالي الذي قال ذهب الزمان وفسد غير مسودي ومن الفساد ايه تتفرد ومن الشطاي تفردي بالسؤددي رحمكم الله ومن الشطاي تفردي بالسؤددي هذا سفيان بن عويين عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية ابن رفع عن رافع ابن خديث قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حر وصخر ابن حر ولو والد معاوية رضي الله عنهم جميع ووالد أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وصفوان بن أمية وعيينة ابن حسن والأخرى ابن حامس كل إنسان منهم مئة من الكبير المجاه عباس ابن مرداس دون ذلك شوفوا بقى عباس بن مرداس فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد بين عويين والاقرع في الاجاز الجميلة التي بها استعط النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله العبيد هذا اسم الفرس اتجعل بخطاب النبي عليه الصلاه والسلام اتجعل نهبي يعني تجعل نصيبي وهديتي من الغنائم ونهب العبيد بتاع وبتاع الخرس اللي انا في النصيب الكبير بين عيينه والاقرع انت عطيت دول كتير وانا خدت قليل ما ينفعش قال اتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد اسمه ايه اسم الفرس بتاعه اللي هو راك اه بين عيينه والاقرع فما كان بدر وحابس يضوقان مرداسه في المجمع بدر وحابس دول اللي هما جدان ليه العيين جدان اجداد معنا يفقار مرداش إيه؟, ايه هذا اللي بيتكلم اسمه ايه برقه في المجمع يعني في المجمع اللي وما كنت دون امرئ منهما مش دون دون اللي هو عينه أنا, انا معه سوا فاعطيني كما اعطيتهم قال وما كنت وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض لا او ما لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيئم طابت نفسه طاب الله عليه قال وحدثنا احمد بن عبد الطبي اخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة ابو محمد الذي كان يقول ذهب الجمال وفسد غير مسودي ومن الصفاء تفرج بالسؤدده قال عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غناء معهنين كالك كثيرة وأعطى أبا بن حرب مئة من الإبل وسق الحديثة بن حوية وزاد وأعطى علقمة بن علاثة مئة ألا حدثنا مخدد بن خالد الشعيرين ألا حدثنا سفيان ألا حدثنا عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن سعر بن علاثة ولا صفوان بن أمير ولم يذكر الشعراء في حديثة قال حدثنا سوريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفة عن عمر بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تمين عن عبد الله بن زين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائي فعطى المعلفة قلوظهم فبلغوا أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله أثناء عليه ثم قال معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فعدكم الله به وعالة فعدكم الله به ومتفرقين فجمعكم الله به ويقولون الله ورسوله أمن فقال ألا تجيبوني فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا لأشياء عددها زعم عمر أن يحفظها أنه أو أن يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبن وتذهبون برسول الله إلى الحالكم والأنصار شعار والناس بثار شعار أي من داخل شوفوا بثار الشعار ده هو الملابس الداخلية ملابس ده إنفلنا شعار وهذا هذا اسمه بثار اسمه إيه يعني الأنصار أرصى للنبي عليه الصلاة والسلام هم بطاعه النبي عليه الصلاه والسلام وعيبته صلى الله عليه وسلم معنى يا اخوان شوف التعبير النبوي الانصار والدفار. والناس شعار ناس شعار من خلف انما شوف الدثار من داخل ده عكس العكس والله ها الانصار بفاء شعار احسن الانصار والشعار. اللي هو الملابس الشعاره هو اللي داخلي ما ما قدش قال الأمصار شعار والناس إيه صدفاء ولولا ليجرى لكنتم رأى منين من الأنصار ولو سلك الناس هدية وشعبا لسلكت هدية الأنصار وشعبهم إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوم ما شاء الله ما أحسن أهل من النبي عليه الصلاة والسلام الصبر الأمر للصبر كعبا الصبر عدة وحصن وجنة ولباس خير ما يلبس لمرء الصبر فعلا تسأل الله على هذا قال فاصبروا حتى تلقوني على الحض قال حدثنا زوائر ابن حر قاله عثمان ابن ميسين وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جريب عن منصور وإسحاق عدى بارك الله فيكم هو ابن راوي قال عن منصور عن أبي أبن وائب شقيق ابن سالمة عن عبد الله وهو ابن مسعود أبو عبد الرحمن قال كان يوم حنين آفر رسول الله فضل رسول, رسول الله ناسا في القسمة فأعطى الأكرى نحابش حابس مئة من الإبل وأعطى عينة مثل ذلك وأعطى ناسا من أسراف العرب وآثرهم يعني قدمهم وفضلهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لا لقسمة ما عُدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فأخبرت بما قال قال فتغير وجهه حتى كان فالصرف هذا يعني الصباح أصهر بإقلاوه بالخشب والجلد هكذا ثم قال من الغضب فمن يعدل إن لم يعدل الله هو عليه الصلاة والسلام قال ثم قال يرحمل الله موسى فقد أذيب أكثر من, من هذا إيه؟ فصابر مهشب قال قلت لا جرم ألا أرفع إليه بعد حدثا قال حدثنا أباكر بن أبي شايبة ما اسمه لو عرفتم لكم عشرون دينار عبد الله بن محمد العفسي الكوفي عندنا في طبقته عبد الله بن محمد أربعة من يدقل من لنا عبد الله بن محمد هذا العفسي الكوفي عبد الله بن محمد بن أبي الأسود عبد الله بن محمد بن أسماع وعبد الله بن محمد المسند الجعر وعبد الله بن محمد بن نفير يلا من يكتبهم يذكرهم لنا ها، صحر سب اللوان يوجد أحد ينسل اللوان هنا؟ غريب يا طنط جميله صحب بسم الله عبد الله بن محمد بن عبد شكو عبد الله بن محمد ها تبناه الاسد عبد الله بن محمد اللي اسمع عبد الله بن محمد الله بن محمد قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا حفص بن عن الاعمش اليمان بن مراد اعمش ابو محمد اسد الكندي عن شطيط متى مر بنا شطيط وعرفتهم متى مر بنا شطيط في اخوه في الجلسه صح مر بنا فين يقول لك يا شيخ محمد زود قال اسمه زودي مراد زود قال هو ابو أبوال قال عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت معروف إن هذا الرجل هو من الخوالج كان رأس الله الخوالج والقصة مشهورة ومعروفة ومطولة قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فصاررته صحيح أحيانا لم ينفعش تكلم أمام الناس بالشيء فيها أمور كلا ولم ينفعش تكلم بها أمام الناس ياخذ الرجل العالم بينك وبينه وكلموا فيها مش كل حاجة نطرحها في المجلس ولا تصير مسئلة فوق ويحصل مفسدع مف وفيها لأعيانه فبينك وبين العالم وكلموا تقولوا والله إن مطاعة كذلك الرجل... الصحاري ردت معانه وقالوا النبي عليه السلام فسأررتهم فغضب من ذلك غضباً شديداً وحمر وجهه ثم تمنيت أني لم أطره له قال ثم قال قد اوضي موسى بأكثر من هذا فصبع بابوا ذكر الخوارج وصفاتهم قال حدثنا محمد بن ربح ابن المهاجر قال اكبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن ابي الزبير من يذكر لنا يحيى بن سعيد يا اخوة اربعة من من يسمى بيحيى بن سعيد ها. يلا صحيح تنطن مرات يحايا ابن سعيد القطاع ويحايا ابن سعيد الأمن يحايا ابن سعيد الشديد يحايا ابن سعيد الأنصاري قاذا incentive للأمين يحسن سعيد القطاع يحسن سعيد القطاع يحسن سعيد القطاع يحسن سعيد الأنصاري الأموين سعيد الأنصاري قدł قال عن أبن زبي sour محمد بن مسلم ان تدرس والذي بين ايدنا الآن يحسن سعيد الأنصاري على فكرة. عن أب الزبير عن زابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران والجعران هذه من الحل ليست من الحرم خارج الحرم منصرف منصرفه من حنين وفي أبعدين حنين كده من أهل الطائف وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل اله ويلك ومن يعدل اذا لم اكن عادلا لقد خنت وخسفتي لم اكن عادلا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فاقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس اني اقتل اصحابي إن هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميه الشام من الرميه الرميه من الرميه الهدف كده الواحد ينشن عليه بيصيده معنى يخرج السهم بلا دم ولا فرض ولا يتعلق من شيء يدل على السرعة يدل على سرعة انطلاق السهم معنا يا إخوان؟ لو كان بطيعا خرج بأشياء بدم بفرض أو نحو هذا يخرج كما يخرج السهم من رمية يعني يترك رمية يمرقها يمرقها و يخرجها لسهمها السهم و يخرج السهم كأنه ما بي شيء هذا يدل على السرعة أول حاجة. لأنهم فعلاً أهل التصرع وأهل التهور فعلاً معناه وأهل التعجل مفيش تفكر في الأمور ولا تمهل ولا تريد اتركوا الأمور للكبار وعلماء الكبار لا من أنفسهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلاق قال يمرقوا كما يمرقوا السهم من آيه من الرمية عن المرمية الهدف قال حدثنا لهو الصيف قال حدثنا محمد بن المتنى قال حدثنا عبدالوهاب الثقفية قال سماك يحيى بن سعيد يقول اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن شيماء قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قره بن خالد قال حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقسم مغانم وزك الحديد قال حدثنا عناده بن السري قال حدثنا ابو الاحوص سلم بن سليمان عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن نعن عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال بعث بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن في تربتها الى رسول الله في تربتي يعني خام لم تصفى ولم تخلص وكذا اه في تربتي الى رسول الله عليه وسلم فقس فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعه اربعه نفط الاقرع بن حابس الحنظلي وعينه ابن بدر الفزاري وعلقمه بن علافه العامري ثم أخذ بني كلاب ثم أحدوا بني كلاب وزيدوا الخير الطائب ثم أحدوا بني نبهان قال فغضبت كريش فقالوا أيعطي صنا ضيد مجد واتدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إني إلا فعلت ذلك لأتى العلم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين طائر العينين ناتئ الجبيل محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله انع الصيف أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أكبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قطره يرون أن مخالب ابن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضد هذا قوم يقرون القرآن لا يجاوز حناج رؤونه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتل أنهم قتل عادين وهذا الذي فعله علي غام بقتال أهل التأويل أهل البغي وأما أبو بكر رضي العنو فقاتل أهل الردة فسيفه الردة كان في زمن أهل شايف التأويل والبغي كان في زمان علي برد الله عبد والنبي عليه الصلاة والسلام أخضر بهذا عندما قال منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله قالوا من يا رسول الله قال خاصف النعم وكان علي يقصف النعم معنا خاصف النعم كان أبو بكر حاضر أبو عمر حاضر معنا وجماعة الصحابة وعلي حاضر وكان يخصف النعب معناه قال خاصف النعب وفعلا جاء زمن علي غضب عنه خرج هؤلاء عن علي وكفروا وكفروا الصحابة وتمركزوا في الكوفة وسموا بالحرورية والخوارج والشراء وكل هذا برك الله فيكم أحاديث متواترة كما بين أيدينا وخرج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني بالدقه لا ينخر ولا يتفلد ولا يتخلف حرف واحد مما قاله النبي عليه الصلاه والسلام كما سترون ان شاء الله قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عماره بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن دع قال سمعت ابا سعيد الخدري سعد بن مالك في سنان يقول بعد علي بن ابي طالب يعني من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من اليمن بذهبة في أديم مقروض أديم مقروض يعني قطعة جلد مقروضة يعني إيه ها؟ مفيش على شعر مقروضة يعني مجبوغة جهزة في صرر من جلد يعني هذا المقصود قال بذهبة من أديم مقروض طيب لم تحصل من طرابها يعني تبر خالص التبر خلص له لم يصف بعد ولم يخلص قال فقسمها بين أربعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يكسرها كده كسرها دقة وصرت أربعة قطعة قسمها بين أربعة فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حسن والأقرع بن حابس وزيد الخين والرابع إما عرقونة بن عدادة وإما عامر بن القفين فقال أرضا من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء ها؟ قال فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تعملونك وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة دي. كث اللحية دي. محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال وإذا أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ول الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله أنا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصني قال خالد وكم من مصر يقول بلسان ما ليس بقلب فقال رسول الله عليه الصلاة إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشكر بطونهم قال ثم نظر إليه ومقفل يعني مولي فقال إنه يخرج من ضئض إهاد أي من نسل إهاد وعقبه قوم يتلون كتاب الله رقبا لا يجاوز حناجرا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال إن أدركتهم لأقتل أنهم قتلتهم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جريب عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة ابن علاثة ولم يذكر عامل ابن كفير وقال ناتئ الجبهة ولم يقل ناشد وزاد فقام إلي عمر بن خطاب رضي الله عنه وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم فقام إلي خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا وقال إنهم سأخرج من ضئضي هذا من يتلون كتاب الله لينا غطبا وقال قال عمارة حسيبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلة موت قال وحدثنا ابن المير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعطاع بهذا الإشناس وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن حامس وعيينة بن وعيينة بن حصن وعامل قومة بن علاث أو عامل بن طفيل وقال ناجس الجمهة كرواية عبد الوحيد وقال إنه سيخرج من ضئب هذا قوم ولم يذكر لئن أتركتهم لأقتل أنهم قتل ثمون قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقف في الزمن قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقبي قال سماتو إيها بن السعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلام عطي بن يسار أنهما أتى يا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية الأمة إيه الخوانت خرجوا على علي رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها قال لأدري لا من الحرورية ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجوا يا أهل الأمة ولم يقل منها فهم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم فاقرؤون القرآن لا يجارز حلوقهم أو حناجرهم يمركون من الدين مروق, مروق السهم الرمية شوف اجتهاد في العباد. صح؟ فراء للقرآن ما بعدها أمع ذلك هم على غير السنة على غير الهد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في الله هذا هذه هي الطاعدة التي عندها سنة درجة الاقتصاد الاعتداد الاتزان الوسطية معناه وكذلك اجعل لكم امتا وسطا تكن معتدلا في اقوالك تكن معتدلا في افعالك تكن معتدلا في سيرك في منهجك في عقيدتك في تفكيرك في عبادتك في معاملاتك معناه في اختلاطك بالناس ممكن بعض اختلاط من الناس يؤدي الى مفسده هذا بيحصل انما الاختلاط برضه لو ضوابط وله بارك الله فيكم قيود وله اداب لو إنسان لم يلتزم بها وقعت من فاسق معنا يا إخوة فالاعتدال مطلوب في كل شيء في الأكواء في الأطوال في الأحكام تحكم على شخص تحكم على طيبة معينة تحكم على جماعة تحكم على فكر تحكم على نهج لابد من الاعتدال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا فرما الاعتدال الاعتدال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء هلك المطلطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فعلاً هذا وابن عباس لما دخل عليهم وزد في جباههم هنا كركب المعزاء من السجود والقيام والصلاة وجوههم مصفرة من القيام مشمرين لأصواتهم دوي كدوي نعهد خلالة القرآن في وقت الظهر دخل عليهم عبد الله بن عباس وهم يذهل ولكنهم على غير الأكثر ما ينفع الله اقتصاد في سنة خي... اقتصاد يعني اعتداد توصد اتزام في سنة خير من اجتهاب فيه في بناء هذا بارك الله بي قال فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصبه يقرأون القرآن لا يجاز حلوقهم ما بيندمز مع قلوبهم معنى لا يؤثر على قلوبهم لو أثر على قلوبهم القرآن لكانوا على الهدي النبوي ولم يكفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل الأهل التوحيد يمشوا عندهم يقتلونهم رسولهم رش وأهل الأوثان الشرك بالله يقولون لا أنتم في أمان هذا ما في انتزال. ما في اتدار وهذا في هذا الزمان كثير معنا هذا الأخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم لا لا مانع ان يتكرر لا مانع ان يتكرر اذا اذا ترك الناس السنه وضلوا الطريق وصلوا الى ضلال نعم لكم سوء التفكير يؤدي الى ثم الى التبجير والتدمير ثلاثه زيها بتوصل لبعضها سوء هذا أهل التوحيد رشوه برش أهل الشرك والوثنية خلوهم ده الأمان ده من النصائب معنى ومن هذا الطبيع مروا في التاريخ مروا على خنزير اليهودي ما حد يشترم الخنزير اوه تضربوا ده بتاع اليهودي ازاي تضربوا خنزير ومروا على جارية حامل لعبد الله من خباب الأراض بطر وطنها الجارية تنكروا وطنها والخنزيل تقولوا لا, لا بسيكل بس خنزيل ما حدش هل قبتون خنزيل لأن اصل اليهود لا لا لا حابة هل أدع كدال أصلا؟ هل أدع كدال؟ هل هو التشدد والتنقع اللي أخبر بيه من جديد من الدين مروق السهم من الرمية يمركون من الدين معناه ايه؟ يمركون من السنة والهدي الصحيئة مش معناه يكونوا كفار؟ لا مش معناه يكونوا كفار؟ لانه ائمه الكبار رووا عن بعض الرواة من الصحابه معنا ثم علي رضي الله عنه كان بيعمل ايه كان لا يجهز على جريتهم ولا يطرد فرهم ولا يسبي نسائهم ولا يخمص اموالهم جنول دول حكمهم اكفر هم قال من الكفر فر ابو منافقون هم قال لا المنافقون يذكرون الله قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا قالوا هم فما هم يا أمير المبنين قال إخواننا بغوا علينا إخواننا بغوا علينا تشوفوا الحكم بالعدل مع ذلك كفروا علي بن أبي طال وكفروا المعارض كفروا الحكمات وكفروا فعلوا فعل الأفعيل مع ذلك علي الرضل عنه على الهدي المستقيم الصحيح معهم معنا يا إخوة وقبل أن يقاتلهم أرسل من ينذره عبد الله بن عباس صحاب الجليل حضروا الأمة ترجمان القرآن وفي مجلس واحد أخرج منهم ألفين في رواية وستة في رواية أخرى وعشرين في رواية ثالثة في مجلس واحد تابوا إلى الله رب العالمين وسلم ومشوا معه صفوف علي الرد الرحمن يوم النهروان اجتمع الصفوان وسيأتي القصة أيضاً لنا في البده طيب يقول يمرقونا من الدين مروق السهم من الرميه فينظر الرامي إلى سهمه الى نصله شوف دي اجزاء من السهم السهم له, له نصل له رصاب له ريش له كده فيتمارى في بالفوقه يتمارى بالفوق يعني هي فيها ولا ما فيهاش جزء من ايه من السهم جزء منه لان السهم اجزاء عباره عن اجزاء فيقعد يقول في الفوقه هذه هي فيها دم ولا ما فيهاش دم اما يقينًا ما فيش جه يقينا ناد وهذا الحديث دليل الجماهير الذين لم يكفروا الخوارج الكلمه دي فتمارا يعني يتشكك في الفوقه جزء من السهم لما ينبرج من الربيع يقول هل في دم ولا ما في دم فالتمارى هذا تشكك اه قالوا اذا بقيت الاسلام الباقي لكن اسلام ضعيف اسلام ضعيف قال هل علق بها من الدم شيء او يتمارى يعني يتشكر قال حدثنا ابو الطاهر المصري قال اخبران عبدالله ابن وهب ابو محمد الفقيه المصري قال اخبران يونس ابن يزيد الايري عن ابن شهابي الموززهني قال اخبراني ابو سلام ابن عبد الرحمن عن ابن سعيد بن ايه ها؟ الخدري حاقر وحدثني حرملة ابن احيا واحمد ابن عبد الرحمن الفهري قال اخبران ابن وهب وأخبرني يوليس عن بن شهار وأخبرني أبو سرون العبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد قال لينا نحج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخوي جاء اسم هنا معين قال وهو رجل البني تميم فقال يا رسول الله عدل منهم قال ذو الخوي هو حرقوس اسم حرقوس الصفر فقال يا رسول الله اعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدك ان لم اعدل فد وخسرته ان لم اعدل عمر بن خطر رضيه عنه فد خبته لأ عندي خبته بالرط الظهر فيها الروايتان لكن الأدخر الرط في روايه تعالى فعلا بس ال هي الايه هي الاكثر بارك الله فيك لان كله كلام النبي عليه الصلاه والسلام الخطاب للرجل الخطاب للرجل نقول خفته وخسيرته تمام وهي المعنى هذا صحيح وهذا المعنى صحيح بس اكثر روايات بالرفع خفته وخسيرته فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله اذن لي فيه اضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يحakin لهم صلاقه مع صلاته والصيامه مع صيامه يقرأون القرآن لا يجاوزوا الطرقهم يمركون من الإسلام كما يمركون من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى مضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذبه فلا يوجد بيه شيء سبق الفرط والدم السهم يعني لما خرج سبق الفرط والدم آيتهم رجل شوف علامتهم ايه علامتهم رجل اشود يكون معهم في جيش احدى عضوضين مثل تدي المرأة يعني يده هذه مخدد يد مطوعة العضوض هذا واليد دي العضوض مثل تدي المرأة شو علامة الدقيقة قال مثل ذدي المرأة أو مثل البطعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن عبد طلب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه شو إزاي فأمر بذلك الرجل فالترمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته هذا من دلائل النبوة من صحيحة نبوتي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى قالوا حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضجر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالقا السماهم ايه؟ التحارم يعني ايه؟ دايما دايما يحلقون رؤوسهم لغير عين الله لغير عين الله بارك التس... الله فيك التحليق او التسبيت معنى يا إخوة. وكل هذا من السما وليس من, ال... يعني من هذا النص ان الإنسان الحلق الرأسهم يكون شبههم ليس هذا الدليل معنى قالهم شر الخلق او من اشر ايه؟ ارخل يقتلهم أدنى يعني أقرأ أقرأ الطائفتين إيه إلى الحرب على فضرب النبي عليه الصلاة والسلام لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض وينظر في النص فلا يرى بصيرة لا يرى شيئا وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة قال قال أبو عنكم وأنتم يا أهل العراق قال حددنا شيبال بن فروق قال حددنا القاسم بن فضل الحدان قال حدثنا أبو نظر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرك مارقة عند فرقة من المسلمين يبتلها أولى الطائفتين بالحق قال حدثنا أبو ربيع الزهران وقتيبة بن سعيد أبو رجاء قال قتيبة حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليسكري عن قتاده وابن دعامه السدوسي أبو الخطار عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمة فرقة فيخرج من بينها مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق لو عليه رضي الله عنه أو أولاهم بالحق لو عليه رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا د��ول عن أبي مضل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلغت لهم أولى الطائفتين بالحق قال حدثنا عبيد الله القواريرين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سبيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث, الذكر في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على برقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق باب التحريد على قتل الخوالجي كم الباب عندكم؟ سعر. سعر. سعر. سعر. سعر. سعر. جميل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نويل وعبد الله بن سعيد الأشد جميعا عن وكيع وكيع بن الجراح أبو سوفيان قال الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا نعمش عن غيثمة عن سويد بن غفالة قال قال علي إذا حددتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب لي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حددتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير, من خير قولي البلية يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم أمرقون من الدين كما يمرقوا السهم النظمية فإذا لقيتمهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجراء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن أولوس حقروا حدثنا محمد بن أبن بكر المقدمين وهو بكر بن ناف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد الإمام الجليل العارف في العلم والجنف التحديد قال حدثنا سفيان إلاهما أن أعمش بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عثمان بن أبي الشيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا المكر بن أبي الشيبة وأبو كريب وزغير بن حر قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازر الضرير الذي هو أثبت الناس في الأعمش إلاهما أن أعمش بهذا الإسناد وليس بحديثي ما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نسمع الأذان إن الله يا <laughs> Allah Akbar, Allahu Akbar. Allah I know. ابو بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد ابو اسماعيل جرضمي قالوا حدثنا قذيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال روى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وجاهر بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ايوب عن محمد عن عبيد عن عبيده ومحمد هذا هو محمد السيرين ابو بكر أعلم الناس بالتأويل تأويل الرؤى قال عن عبيدة وسلمانية عن علي قال ذكرت خوالج فقال فيهم رجل مخداد اليد أو مودن اليد او مدون اليد لولا أن تبطروا يعني لولا أن تعجبوا أو تتعدوا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على سالم محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت انت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم قال ايوا رب الكعبه ايوا رب الكعبه ايوا رب الكعبه يؤكد على سماع اليمين قال لو محمد بن متنه قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عول الله بن عول بن عن محمد عن عبيده عبيده هذا عبيده السلماني عبيد بن عور السلماني صاحب علي رضي الله قال لا أحددكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوع قال حدثنا عبد بن حبيل قال حدثنا عبد الرزاق بن أمام الصنعان أبو بكر قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثنا زيد بن أهبي الجهني أنه كان في الجيس الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين صاروا إلى الخوارج وقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتهم إلى قراءتكم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيام بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنهم أنه لهم وهو عليهم لا تجاوزوا صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمون الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم نتكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجل أنته عضب وليس لهم ضرع على رأس عضبه مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دراريكم وأموال سبحان الله الذي أخبر هذا بهذا وقع. كما أخبرني صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحي قال يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إن الأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس فسيروا على, على اسم الله يعني ايه؟ بتوفيق الله عز وجل لا بحولكم ولا قوتكم قال سلمة ابن كهيد فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال ورم على قنطرة فلما انطقينا وعلى الخوارج يومئذ الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح آه وسلموا يعني وسلوا, وسلوا, وسلوا سيوفكم من جكونها فإن أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة فراجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان يعني من صف عليه رضي الله فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخددة فالتمسوهم فلم يجدوهم فقال علي رضي الله عنه بنفسه قام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض أكوام من القتلى قال أخرهم فوجدوهم مما يلي الأرض فكبر ثم صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وقام إليه عبيدة السرماني قال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لا سمعت هذا الحديثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو حدث حتى استحلفه ثلاثا وهو يحنف له قال حدثنا أبو الطاهر وهو المصري ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن وحد قال عمرو بن الحارف أحد في ضار القراء المصريين في زمان عن بكير بن الأشد عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الحرورية لما خلجت وما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله قال عليهم كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بأنسنتهم لا يجوز هذا منهم لا يجوز هذا منهم يعني إيه؟ لا يجوز هذا القرآن لا يتجاوز هذا طراط يعني ها وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود وهو إحدى يديه قبيشات أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي بن, بن طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين وثلاثا يعني ما كذبت يعني ما قلت إلا الحق ولا كذبت يعني ما أخبرت إلا بالحق قال مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يده قال عبيد الله أنا حاضر حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم زاد يونس في روايته قال أبو كير وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود باب الخوارج الشر الخلق والخليطة قال حدثنا شهيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن إلال عن عبد الله بن الصامر عن أبي ذرق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعده من أمتي أو سيكون بعده من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حلاق ما هم يخرجون من الدين كما يخرجون من الرمية ثم لا يعودون فيه ثم هم شروا الخلق والخليطة قال فلق ابن الصامت فلقيت رفع ابن عمر الغفاري أخي الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذل كذا, كذا, كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهِ <تصفيق> قال حدث له بكر بن نبي الشيبع قال حدث من علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمر قال سألت سهل بن حنيب هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الخوارجاء فقال سمعته وعشار بيدي نحو المشرق هوم يقرؤون القرآن بألسنتهم يعني من نحو المشرق إيه العراق قال لا يَعْدُوا تَرَاقِيَهُمْ يمرقون من الدين كما يمرق سهم من شرؤون عندما قال من نحو المسرد فعلا تمركزه في الكبhas كان تمركز في حروراء there في الكبhas قال لا يعدو طرقهم يمرقوا من الدين كما يمرق السهم من البر 17 قالوا حدثنا veduk healthcare قال حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيبان بهذا الاسن وقال يخرجوا منه أحوال قال حدثنا veduk that i see وإسحاطوا جميعا عن يزين قال ابو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا ابو صالح السيباني عن اسير بن عمرو لما قال اسيد والله مره قال ايه يسيد عن سؤل امرئ عن سهل بن حنيف عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ياتي قوم قبل المشر محلقه رؤوسهم سبق معنا وصفه باب تهرين الزكاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى ال وهم بني هاسم وبن المطلق دون غيره حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ولا يأكل الصدقة قال عن محمد وقال إن آل محمد لا تحل لنا إيه؟ الصدقة وابن زياد سمع باه ريغة يقول أخذ الحسن بن علي ثمرة من ثمرة الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي مها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة قال حدثنا يحب بن يحيى وبقر بن نبي شيبة وهذا صبي صغير كان بالمكانات لكم لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الأحكام ويورث فيه الورعة معنا يا إخوة والوقوف عند حدود الله قال حدثنا يحب بن يحيى وبقر بن نبي شيبة وصغير بن جميعا عن وكية عن شعبة في هذا الإسناد وقال ان لا تحلوا لنا الصدقة قال حدثنا محمد بن بشار ما اسمه ها بندار هو ملقب ببندار بارك الله فيك يا الدكتور قال حدثنا محمد بن جابر عن بن قال حدثنا ابن الوليد المزني قال حدثنا ابن ابي عدي الى في هذا الاسناد كما قال ابن معان اخبرنا بيقول ان لا ناكل الصدقه قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي الايلى في لغتي بيت المقدس ايلا أيل. أيل قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يا عمر أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه وقال إني لنقلب إذا أهني فأجل التمرة ساقطة على فراشي ثم, لا ثم أرفعها لآكلها ثم أرشى أن تكون صدقة فألقي فألقيها أو فألقيها قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبث قال حدث هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدين رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فذكر حديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فاجدوا التمرت ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها قال حددنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيون عن سفيات عن منصور عن طرح بن مصرق عن أنز بن مارك أم محمد خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرتك فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سام عن زيدة عن منصور عن طرح بن مصرق قال حدثنا أنس بمارك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مره بطمرض بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها قال حدثنا محمد بن مثنع بن بشار قال حدثنا معاد بن إشار قال حدثنا أبي عن قتاد عن أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرتا فقال لو لن تكون صدقتا لأكلتها باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة نحن نريد معنا بقي باب واحد حديث أو حديثا نريد مقراء الليلة من أجل الأسبوع المقبل إن شاء الله نريد ان شاء الله أن ندرس في أحكام الصيام ومسائل الصيام والصوم ونحن على مقربة من رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان سالمين غانمين معافين في أبداننا والأمة الإسلامية وبلاد مصر في أمن وأمان سأل الله أن يولى علينا خيارنا وأن يولى علينا شرارنا وأن من أراد بمصر خيرا أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده ويعينه ومن أراد بمصر شرا أن يقصم ظهره <تصفيق> فأبو استعمل استعمال النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي واحد مما مر معنا اليوم العبادلة احنا ذكرنا خمسة وهذا واحد منهم قال حدثنا جوائرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفر بن الحارف ابن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيع بن الحارف حدثه وقال اجتمع ربيعة بن الحارف والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين لو بعثنا هذين الغلامين قالاني والفضل ابن عباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكلماه فأمرهم على هذه الصدقات فأمرهم على هذه الصدقات فأدي ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن ابن طلب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي بن أبي طالب لا تفعلها فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارف فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا يعني أنت حسدنا أنت تفعل هذا حسدنا مش عايز نحن نتقدم إلا نفاسة منك علينا فوالله لقد ملت صهر رسول الله مصهرة رسول الله علي صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك يعني ما حسدناك قال علي أرسلوهما فانطلق واتجع علي قال فلما صلى رسوله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاب أخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصرراني يعني ما في أنفسكما ثم دخل ودخلنا عليه ويومئذ عند زينب بن تجحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا وقال يا رسول الله أنت أمر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون يعني يعملنا وضبنا جعلنا عمار قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلموا قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمها قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساق الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفى لابن الحارث ابن عبد المطرق قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل من عباس فأنكحه وقال نوفى لابن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهري ولم يسمه ليه قال حدثنا هارون بن معروف إذا النبي عليه الصلاة والسلام حللهم من إشكال حللهم من إشكال زوج هذا وخذ من الخمس واعطلهم يلا يجاهز نفسهم بلاعة المهر يعطوا إلا يخلص يخلص ويقول وظيفة ملومش وظيفة لماذا؟ لأن الصداقات أو ساخ الناس لا تحل لآل محمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن واحد قال أفضرني يونس بن أزيد عن ابن شهابين عن عبد الله بن حاجد بن ان عبد المطلب ان ربيعه بن, ربيع بن حارث بن عبد المطلب اخبره أن باه ربيعه بن حارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد قال لعبد المطلب ابن ربيعه وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فالقى علي رداءه ثم اطجع عليه وقال أنا ابو حسن القرم والله لا أليم مكاني حتى يرجع إليكما إذناكما بإيش؟ بحور ما بعثتما به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشوفوا النتيجة إيه؟ وقال في الحديث ثم قال لنا إنها للصدقات إنما هي الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا إلى آل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية ابن جزء ورجم بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس يلقى معنا كم باب يا إخوة؟ يعني صفحتان أو ثلاث صفحة أخروها إن شاء الله للدرس المقبل مع كتاب الصيام إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغدرك وأتب ليك وأقل